أسكن فِي في الأرض وإن على بِهِ به لقادرون فأفسنا لكم به جنات من نخيل وأعاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناءة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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وَقُرْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم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 قال أما قليل إلا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأ من بعدهم قرون آخرين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 إلى في العون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه لَنَا لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون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 قد كانت آياته تطلع عليكم فكنتم على إعقادكم تنقصون مستكبرين به ثامرين تهجرون أَفَلَمْ يَتَذَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاهَمَ مَا لَمْ يَأْتُوا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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْوَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدَعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون قل من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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنَ نِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجهم النار، تلفح وجهم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا يكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا من نافذ لنا ورحمنا وأنت فير الراحمين فَتَتَخَذْتُمُهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُنَّ فِي الْأَرْضِ عد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العاديين قال إلَّا بثُم إلَّا قليلا لو أنكم كلتم تعلمون أَفَحَسِبَتُمْ أَن نَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثٌ وَأَنْكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعوا مع الله إلا آخر لا برهن له به فإن